119. تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم 110. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا